وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ض ل ا ل ة في النار قال الحافظ رحمه الله باب الوضوء قال باب الوضوء بعدما بين الحافظ رحمه الله الاحكام التي ينبغي ان يعلمها العبد قبل ان يدخل في الصلاه بالوضوء وراى الحافظ رحمه الله ان طالب العلم قد علم حكم ا ل م ا ء الذي يصلح للتطهر به وكذا أ ح ك ا م ا ل آ ن ي ة ما يحل منها وما يحرم وما هي النجاسات التي ينبغي على العبد أ ن يحذرها حتى إ ذ ا قام بين يدي ربه عز وجل و أ ر ا د ا ل ص ل ا ة صلى ص ل ا ة ص ح ي ح ة يرجى قبولها لما بذله من طاعه أ م ر بها فبعدما بين الحازب رحمه الله تلك ا ل أ ح ك ا م ورغب الحازب رحمه الله أ ن يكون طالب العلم قد وعاها واحكمها بعد ذلك شرع في بيان أ ح ك ا م الوضوء فقال باب الوضوء ف ق ا ل ه باب الوضوء ا ن س أ ج م ع لك فيه يا طالب العلم ا ل أ ح ك ا م التي ينبغي أ ن تعلم والتي تتعلق بالوضوء من أ ر ك ا ن ه وشرائطه وفروضه وسننه ونواقضه فقال باب الوضوء و ك أ ن ه رحمه الله يقول بعدما دخلت يا طالب العلم من تلك ا ل أ ب و ا ب التي مرت بك وهي باب المياه وباب ا ل آ ن ي ة وباب إ ز ا ل ة النجاسات فبعدما دخلت يا طالب العلم من تلك ا ل أ ب و ا ب ها انت تدخل من باب الوضوء الذي ترى نفسك بعده في ا ل ص ل ا ة فهيئ نفسك لها يعني ل ل ص ل ا ة ب إ ح ك ا م هذا الباب جيدا واعرف ما ت ق ت ه لك فيه من أ ح ك ا م تكن على ب ي ن ة من دينك فجمع ن ا ا ل ح ا ف ظ رحمه الله في باب الوضوء ا ل أ ح ك ا م التي ينبغي على كل مسلم أ ن يعلمها حتى إ ذ ا دخل في ا ل ص ل ا ة كما قلنا هيئ ر ف س ه للوقوف بين أيدي ربه سبحانه أيدي وتعالى فقال باب الوضوء والوضوء في ا ل ل غ ة ك ل م ة الوضوء في ا ل ل غ ة مصدر ماخوذ من الوضائع والوضاءه هي ا ل ن ظ ا ف ة والحسن يقال رجل مضاء يعني وضيء الوجه وجهه وضيء وجهه حسن وجهه نير و أ ي ض ا ً يقال وضعت ك ُ ل َ ا ن ا اي قال الأجل أ وَبَّقتُ كُلَانًا فاخرته بالوضائح يعني ليس معناها أ ن ه قام بوضوئه له ف إ ن قال وضعت ك ُ ل ا ن ا أ ي فاخرته بالوضائح يعني تناظر فقمت أ ن ا فتفاخرت عليه ب أ ن ن ي وضيء الوجه ف إ ذ ا قال الرجل وضعت ك ُ ل ا ن ا اي ف خ ا ه بالوضاء ومن ذلك قول أ ب ي صدقه الدبيري الشاعر يعني ل ش ه ب ف ت ي الندى خلق ك ر م لنس ب ان ل و ا ه ر ي المرء أ لا يمدح المرء ويلحق بمن يمدحون َُ الا ب ا ل ُ ل ق الكريم وليس بالوضاء يعني ليس ان يقول انا وظيف فاذا قال الرجل انا وظيف فلا يلحق به صفيان الندم وعلى كل حال فالوضوء مشتق من ماذا من ا ل و ض ا ء ح التي هي النظاره والحسن ولهذا المعنى معنى النظاره, معنى النظارة سمي المتطهر للصلاه متوضئا لماذا ل أ ن ه ي ص ي ء بعدما يمتثل وضيء الوجه وضيء النفس ولذلك ا ل م ت و ض ع لماذا سمي م ت و ض ع ا ل أ ن ه بعدما غسل أ ع ض ا ئ ه صار وضيئا ولهذا ترى المسلم الذي دوما ي ت و ض ع ويلزم من ذلك أ ن ه ص ل ي ترى وجهه و ض ي ئ ا ترى وجهه نورا بخلاف غيرنا من اهل الكتاب أ و ممن لا يدينون به ولذلك من معنى ا ل ن ظ ا ف ة ومعنى النظاره سمي المتطهر متوضئا ً لماذا ل أ ن ه يصير وضئ الوجه حسنا فهذا معنى الوضوء في ا ل ل غ ة معنى الوضوء في ا ل ل غ ة مصدر مستقب من ماذا من الوضائع وهذا أ و هذه ا ل ك ل م ة ك ل م ة الوضوء ت أ ت ي على وجهين ك ل م ة الوضوء ت أ ت ي على وجهين يقال وضوء ويقال وضوء يقال وضوء بضم الورد ويقال وضوء ف إ ن قيل وضوء فماذا نعني به الفعل يقال توضا من وضوء ف إ ن قال وضوء بفتح الورد فماذا نعني به الماء الذي يتوضا به النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ت ن ي بوضوء ابن عباس قال ف أ ح ب ض ت له وضوءا فالوضوء هو الماء ا ل م ت و ض ع به ك ك ل م ة سحور وسحور السحور هو الفعل السحور هو الفعل والسحور هو الطعام الذي يؤكل أ و يتسحر به هذا معنى الوضوء في ا ل ل غ ة و أ م ا الوضوء شرعا يعني ما هو الوضوء الذي أ ر ا د ه الله عز وجل من عباده شرعا الوضوء في الشرع هو استعمال ماء طهور على أ ع ض ا ء م خ ص و ص ة ب ص ف ة م ع ي ن ة وردت في الشرع على سبيل التعبد الوضوء شرعا ما هو هو استعمال ماء طهور على أ ع ض ا ء م خ ص و ص ة ب ص ف مخصوصة بصفة م ع ي ن ة وردت في الشرع على سبيل التعبد وهذا المعنى وهذا التعريف أ ش م ل تعريف ي ع ر ض به الوضوء أ و ي ع ر ض به الوضوء قلنا هو استعمال ماء طهور لماذا ل لم ن نقل و هو استعمال ماء طاهر عندكم جواب ك ل م ة طهور اعم من ك ل م ة طاهر الطهور هو ما نتطهر به نعم ما قلنا ماء طاهر ل أ ن ه ما عندنا قسم ثالث يقال له طاهر الماء ك ا م الماء تسمع طهور ونجد ما الله ماذا قال سبحانه ت ع ا ل ى في ا ل ق ر آ ن و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء طهورا ما قال ما أنزلنا ماء أو أنزلنا من السماء ماء طاهرا إ ن م ا قال ماء طهورا الطهور هو م ا يتطهر به فطالما يسمى بالماء فهو طهور ولذلك ك ل ن ا هو استعمال ماء طهور ولم نقل هو استعمال ماء طاهر للفرق الذي تعلمون هو استعمال ماء طهور على أ ع ض ا ء م ق ص و ص ة ما هي ا ل أ ع ض ا ء ا ل م ق ص و ص ة هي التي ذكرها الله في آ ي ة ا ل م ا ئ د ة سياتي بيانك فهذه ا ل أ ع ض ا ء أ م ر الله عنه لنا بغسلها والمسح على بعضها في ا ل و ض و ء قال ب ص ف ة م ع ي ن ة وردت في الشرع يعني ليست على سبيل الاستحسان بل هي ب ص ف ة مخصوصه وردت في الشرع الله عز وجل أ م ر ن ا أ ن ن ت و ض ع ب ك ي ف ي ة م ع ي ن ة فوجب علينا أ ن ن ن ز م تلك ا ل ك ي ف ي ة قلنا ب ص ف ة م خ ص و ص ة أ و ب ص ف ة م ع ي ن ة وردت في الشرع على سبيل التعبد على سبيل التعبد وهذه م س أ ل ة سياتي معنا الكلام فيها ووجه الخلافه في حكمي قلنا عباده يعني ليست عاده والعباده كما تعلمون يشترط فيها ا ل ن ي ة أ ن ينوي العبد التعبد وهذه نرجئها إ ل ى كلامنا على ا ل ن ي ة في هذا الموحد والوضوء فرض بالكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ا ل و و ض فرض ء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 إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة فارسلوا وجوهكم وايدئكم إ ل ى المرافق وامسحوا برؤوسكم و أ ر ج ل ك م إ ل ى ا ل ك ع ب ي ن قال و أ ر ج ل ك م فهل تصح قراءه و أ ر ج ل ك م تصح ولا لم تصح ا ل آ ن ا ن ت ب ه هذا مبحث فارقت ا ل ش ي ع ة فيه أ ه ل ا ل س ن ة فانتبهوا لهذا المقصد الله سبحانه وتعالى قال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة فارسلوا وجوهكم و أ ي د ي ك م إ ل ى المرافق و ا م س ك و ا برؤوسكم الباء من الحق جر قال برؤوسكم فكسرت الرؤوس يعني لم تهشم الرؤوس إ ن م ا كسرت ا ل ك ل م ة يعني كسرت ا ل ك ل م ة قال برؤوسكم بعدها نقول و أ ر ج ل ك م ولا و أ ر ج ل ك م الفتح ل أ ن ه ا معطول يعني هل تصح قراءته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 و أ ر ج ل ك م و أ ر ج ل ك م فالقراءتان صحيحتان ا ل ق ر ا ء ت ا ن ص ح ي ح ت ا ن ي ق ا ل و ا م س ح و ا ب ر ؤ و س ك م و أ ر ل ك م وارجلكم ي ق ل وامسحوا ب ؤ و و س ك م أ ر ولكن كيف تشملو ا ل ك ذ ب الشيع قالوا وهم ي أ خ ذ و ن بالكفر قالوا و ا ح و ا ب ر ؤ و س ك م و أ ر ج ل ك م فقالوا فرد الرجلين ا ا ل غ ص المسح يعني بالذي قال وامسحوا بالذي ي ا ت فامسحوا برؤوسكم و أ ر ج ل ك م ق ا ل و ل ذ ل ك لا تغسلوا القدمين لا تغسلوا القدمات ولا تغسلوا الرجلان و إ ن م ا تمسحان هل هذا الشيء يعني هل ما الفرق بين المسح والغصن المسح الغسل تعميم الغسل هو إ ف ا ض ة الماء على البدن أ و إ ف ا ض ة الماء على ا ل ج ذ ء ا ف ا ض ة الماء إ ف ا ض ة الماء و ف ي ض الماء على ا ل ج ذ ء مع مع امرار اليد عليه و ا ل ت ب ل ي ك هذا تمام والمسح امرار اليد يعني أ ب ل اليد ثم أ م س ح ف س م فرق بين الغسل و ا ل م س ح ا ل آ ن الله سبحانه وتعالى فرض الغس على الاذنين ولا فرض المسح الغس طيب لو كنا بالكس وارجلكم و ستكون م ع ق و ف ة على ماذا على الرؤوس والرؤوس تمسح لا تخسر فكيف نوجه قولان ل أ ه ل العلم قولان ل أ ه ل العلم القول ا ل أ و ل أ ن ه ا ك س ر ت من باب المجاوره ن ا ل م ج ا و ر ة ما معنى ا ل م ج ا و ر ة أ ن ه ا ج و ا ه ا ل ك ل م ة التي سبقت ف إ ذ ا كانت م ك س و ر ة تكسر ينبغي ا ل م ج ا و ر ة تخفيف اللفظ على النساء قال ومن ذلك قول العرب جحر ضب خرب ا قال جحر ضب خرب ا الصواب جحر ضب خرب ا ما هو الذي خرب الجحر أ م الضب ا ل آ ن انتبه قال جحر ضب خرب ي ولا جحر ضب خرب ي الخرب هذا هذا الوقت ي و ص ف به ا ل ض ب ولا ي و ص ف به الجحر الجحر طيب الجحر مبتدئ مضمون مرفوع جحر ضب خرب ي لكن لماذا قالت العرب جحر ضب خرب ي على سبيل المجاور ولكن هذا الوجه وجه شاذ في لغه العرب و القران لا ي ث م على شواذ ل غ ة العرب ا ل ق ر آ ن لا يثمن على شواذ ل غ ة العرب الوجه الثاني هو الصحيح و ا م س ح و ا برؤوسكم و أ ر ج ل ك م كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال فامسوا برؤوسكم و أ ر ج ل ك م فاغسلوا أ ر ج ل ك م إ ن لم تكن عليها خفاش ف إ ن لبثتم ا ل خ ف ة على القدم فامسوا ولذلك السنه فسرت ا ل ط و ا ن وامسوا برؤوسكم و أ ر ج ل ك م يعني أ ي أ ن الرجلين تغسلان إ ذ ا لم تكن عليها خف يعني الانسان إ ذ ا لم يكن يرتدي على قدمه شيء ما يلبس شيء هل يغسل ولا ي م س ح يغسل فقال الله و ا م س ح و برؤوسكم و أ ر ج ل ك م أ ر ج ل ك م ع غ ب ت على ماذا على ا ل و ج و ه وعلى ا ل أ ي د ي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة فاغسلوا اغسلوا ماذا اغسلوا ا ل و ج و ه ثم ا ل أ ي د ي ثم ا ل أ ر ج ل طيب فلماذا فصل الله عز وجل بين هذه وهذه برؤوس الترتيب ولذلك تأتي معنا ق و لما تقرا قول الله عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إ ل ى المراهق وامسحوا برؤوسكم و أ ر ج ل ك م تعلم أ ن غسل الرجلين يكون عند عدم ل ب س الخوف ف إ ن قلت وامسحوا برؤوسكم و أ ر ض ل ك م فاعلم أ ن ا ل س ن ة فسرت إ ذ ا لبث المرء خوفا يمسح عليه ولهذا هذا الوجه الصحيح الذي وجه به أ ه ل العلم هذه ا ل ق ر ا ء ة ا ل ر ع ت ا ن شريحتان و إ ن م ا ا ل س ن ة فسرت إ ن جئنا بكذب ا ل قلنا المقصود به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 فثبت الوضوء ب ا ل س ن ة من ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل ص ل ا ة بغير طهور ولا ص د ق ة من غلول لا تقبل ص ل ا ة بغير طهور ولا ص د ق ة من غلول والطهور هو الوضوء فلا تقبل ص ل ا ة بغير طهور هذا يدل على ف ر ض ي ة الوضوء واذن في الصحيحين من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل ص ل ا ة أ ح د ك م إ ذ ا أ ح د ث حتى يتوضا ق ل ما معنى ذلك ان يطغوا جريح أ و يسمع ق و ت من طرائف هذه ا ل م س أ ل ة رجل خطب ا ل ج م ع ة و جلس بعد ا ل ج م ع ة ليتكلم مع الناس ف أ ر ا د أ ن ي ر غ ب ه م في الجلوس و اراد أ ن ي ر غ ب ه م في ا ل ن ص ا ت يعني الا يتكلم الا يتكلم فقال له م قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما زال الرجل في صلاه, في صلاة يعني إ ذ ا كان الرجل في المسجد فلا يزال المسلم في ص ل ا ة تصلي عليه ا ل م ل ا ئ ك ة ما لم يحدث ما لم يحدث اي م ع ن يحدث يعني ينقص الوضوء فصاحبنا ا ل قال ما لم ي د ث يعني ما ل م يعني ت ك ي من الحديث وتخيل معي هذا الكلام لا يخرج من رجل شم ر ا ئ ح ة العلم ومع ذلك هو يرتقي من درن وهو يخطف في ا ل ن ا س ولهذا ينبغي على طلبه العلم أ ن يستنفروا هممهم ما تجرا أ ه ل البدع على أ ن يتكلموا في دين الله الا لما خمد أ ه ل ا ل س ن ة وانشغلوا بالدنيا وجد أ ه ل البدع ا ل أ م ر متسعا س له م ولهذا س ي س أ ل كل عبد يوم ا ل ق ي ا م ة م ن الذي قدمه لله عز وجل كل رجل وكل ا م ر أ ة وهب الله لها الفهم الصحيح ت ع ر ف ت ا ل س ن ة ثم تنحت عنها ت س أ ل يوم ا ل ق ي ا م ة عن. عن هذه الخصله التي فرطت فيها ا ل ح ا ص ل ان الوضوء ثابت بالكتاب و ا ل س ن ة واما الاجماع فقد ن ق د الاجماع ع ج ل واحد من اهل العلم ولا نعلم عن احد من المسلمين قالوا ب خ ل ا ف ت يعني لا نعلم أ ن أ ح د ا من أ ه ل العلم قال ب أ ن الوضوء ليس فرضا هذا لا نعلم منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا لا نعلم أ ن أ ح د ا ممن يعتد بكلامه قال ب أ ن الوضوء ليس فرضا فالوضوء ثابت بالكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ د ل ه وهذه ا ل م ق د م ة فيها عده مباحث ما هي ا ل ش ك م ة من فرض الوضوء قبل ا ل ص ل ا ة يعني ماذا فرض الله عز وجل الوضوء قبل أ ن يصلي العبد ما هي ا ل ش ك م ة فنقول لما كانت ا ل ص ل ا ة صله بين العبد وربه كان من الواجب على العبد أ ن يهيئ نفسه للوقوف بين يدي ربه سبحانه وتعالى فكان فرض الوضوء عليه قبل ا ل ص ل ا ة تهيئه له للوقوف بين ي د ل مولاه سبحانه وتعالى فليفرق قلبه،, فليفر قلبه وليطهر نفسه وذهنه من كل ما يشغله لماذا ل أ ن ع ا د ة الناس أ ن ه م منشغلون ب أ م و ر حياتهم بتجارتهم بصناعتهم وهذه ا ل أ ع م ا ل أ ع م ا ل ا ل ت ج ا ر ة اعمال ا ل ص ن ا ع ة ي ع ل ا ل إ ن س ا ن فيها عقله وذهنه فتراه منصرفا بفكره إ ل ى تلك ا ل أ ع م ا ل صرف جوارحه صرف ذهنه صرف قلبه إ ل ى هذا العمل الذي هو فيه فهذا العدل الذي صرف قلبه وانشغل بهذا العمل إ ذ ا ما أ م ر الله ب ا ل ص ل ا ة لتوه من غير مفاصل بين العمل و ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه سيذكر في ا ل ص ل ا ة وهذا العمل الذي هو من أ م و ر الدنيا قد تعلق بقلبه ولن ي ؤ ذ ي ا ل ص ل ا ة في أ ش و ع إ ل ا ب م ش ق ة وعلا لماذا ل أ ن ه ما أ خ ذ فاصلا بين ا ل ص ل ا ة وبين العمل ولهذا كان من رحمه الله عز وجل على العباد أ ن فرض عليهم الوجوه قبل ا ل ص ل ا ة لماذا حتى ينبه ا ل إ ن س ا ن قلبه وعقله أ ن ه سيتوقف عن هذا العمل الذي هو فيه من أ م و ر الدنيا و سيقبل على ربه سبحانه وتعالى حتى يجمع قلبه و يجمع فكره لهذا ا ل أ م ر الذي هو مقبل عليه وهو أ م ر عظيم أ ل ا وهو ا ل ص ل ا ة فلذلك فرض الله له اقل ا ل ص ل ا ة لما حتى يهيا ا ل إ ن س ا ن نفسه ل ل ص ل ا ة فليطرح ما كان يعمل من أ م و ر الدنيا ثم ليقبل على ربه سبحانه وتعالى ف إ ذ ا دخل ا ل إ ن س ا ن وتوصل فقد رمى عن كاهله هذا العمل ورمى عن عقله وفكره وذهنه هذه ا ل أ ع م ا ل فلا تعلق بذهنه وقت ا ل ص ل ا ة ولذلك الذين يعانون من عدم الخشوع في ا ل ص ل ا ة أ و ل ما ننصح به أ ن تحسن وضوءك إ ذ ا احسنت الوضوء أ ح س ن ت ا ل ص ل ا ة متى خل الوضوء تعدى ذلك إ ل ى خلل في ا ل ص ل ا ة ولذلك الذين يعانون من عدم ا ل ت س و ع في ا ل ص ل ا ة ت و ى العبد إ ذ ا وقف في الصلاه تراه، ترى الشيطان ي أ ت ي إ ل ي ه ويذكره ب أ م و ر ا ل د ل ي يقول افعل كذا ولا تفعل كذا هذا ا ل ن ت ي ج في المكان الفلاني ش غ ل ه لماذا ل أ ن ه ما هيا نفسه ا ل ص ل ا ة ما ه ما أ ح س ن الوضوء طواه يتوضا على ع ج ب ما يتدبر في معاني الوضوء لماذا يغسل يديك يغسل لماذا وجهه لماذا يغسل قدمه لما قدم؟ يامره الله سبحانه وتعالى بغسل وقته عند الوضوء مثلا لماذا هذا العبد ما ف س ح و إ ن م ا دخل في الوضوء فغسل وجهه وغسل يديك وغسل ومسح ر ا س وغسل رجليه ثم دخل في ا ل ص ل ا ة فطراء الشيطان يدين له أ م و ر الدنيا ولذلك الله سبحانه وتعالى فرض على الناس الوضوء قبل ا ل ص ل ا ة لما ذ ا ل ي ه ي ئ ا ل إ ن س ا ن نفسه أ ن ه سيطرق ما هو فيه من أ م و ر الدنيا وسيقدر على أ م ر عظيم الا وهو ا ل ص ل ا ة ومما يعلم أ ي ض ا من حكم فرض الوضوء أ ن ك ترى أ ن الله سبحانه وتعالى فرض على الناس أ ن ي ر س ل و ا المواضع ا ل ظ ا ه ر ة أ م ر ك بغسل وجهك و أ م ر ك ب ر س ل يديك ومسح ر أ س ك وغسل رجليك لما فهذه ا ل أ ع ض ا ء في ا ل ع ا د ة م ن ك ش ف ة الوجه مكشوف والذراعان مكشوفان والرجلان مكشوفتان و ا ل ر أ س عادتان تغشى فطالما انها مكشوفه فتتعرض للاتربه والوزع ولا يليق ان تقبل على ربك الكبير سبحانه وتعالى بمظهر متسع ولذلك شرع لك ان تنظف هذه الامور الظاهره حتى تقبل على ربك بسمت حسن خذوا زينتكم عند كل صلاه هذا واضح وهذا مما يعلم من حكم الوزن وثم حكم اخرى ذكرها اهل العلم إ ل ا أ ن هاتين الحكمتين أ ظ ه ر ما في الوضوء يعني أ ظ ه ر ما في فرض الوضوء قبل الصلاه ا ل م ب ت ب الثاني متى فرض الوضوء هل فرض ب م ك ة أ م فرض ب ا ل م د ي ن ة قولان ل أ ه ل العلم القول ا ل أ و ل أ ن الوضوء فرض ب م ك ة واستدلوا لذلك بعده اذن منها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه ا ل ص ل ا ة بمكه والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بغير وضوء كما يقول ابن عبد البر وهذا لا يعلمه ولا ي ج ه ل عامه يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغير وضوء هذا هذا لا ي ص ق بل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير وضوء أ ي ض ا يستدل لهذا بما في مسند أ ح م د بسند حسن أ ن قريشا تمالؤوا على ق ص ل النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت فاطمه رضي الله عنها ب ن ه النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وقالت إ ن هؤلاء الملا تمالؤوا ليقتلوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايتوني بوضوء تتوضا وهذا دليل على أنه ك انه كان الوضوء ق ل الثاني لأن ل ا فرضا ب ا ل م د ي ن ة وهو الذي عليه ا م ح ق ق من اهل العلم لماذا لان ايه المائده المائده صوره مدنيه المائده مدنيه فالله سبحانه وتعالى انزل المائده في المدينه والمائده التي فيها ايه ا ل ض و ء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فهذه الايه ايه مدنيه وهذه الايه فيها الفرد يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه يعني أ ل ز م الله عز وجل من أ ر ا ض ي الصلاه إ ذ ا دخل وقتها أ ن يتوضا هذا فرض الوضوء وهذا الفرض إ ن م ا هو ب ا ل م د ي ن ة أ م ا كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا في م ك ة هذا أ م ر لا يفيد الوجوب و إ ن م ا يستدل به على أ ن الوضوء كان ب م ك ة أ م ا أ ن ه كان لازما فلا نعلم أ ن ه كان لازما ب م ك ة إ ن م ا فرض الوضوء ب ا ل م د ي ن ة وهذا هو الذي عليه المحققون لا دليل على أ ن الوضوء فرض ب م ك ة نعم كان الوضوء ب م ك ة لكن هل كان مفروضا عليهم نقول ما نعلم أ ن ه كان مفروضا ً على المسلمين ب م ك ة و إ ن م ا أ و ل ما فرض الوضوء فرض ف أ ي ن ب المدينه المبحث الثالث هل الوضوء خاص بهذه ا ل أ م ة أ م أ ن الوضوء كان ت ي ك ل ا م ن قبلنا هل الوضوء؟ خاص ا بهذه ا ل أ م ة أ م أ ن الوضوء كان في ا ل أ م م قبلنا يقول شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه رحمه الله أ ن الوضوء من ق ص ا ئ ص هذه ا ل أ م ة كما جاءت بذلك ا ل أ ح ا د ي ث أ ن ه م يبعثون يوم ا ل ق ي ا م ة غ ر ض ا محجلين من آ ث ا ر الوضوء و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أ م ت ه بهذه ا ل س ي م ة ا ل س ي م ة يعني العلامه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أ م ت ه بالغره والتحجيم قال وهذا دليل على أ ن ه لا يشاركهم فيه غ ي ر ه لو أ ن ا ل أ م م قبلا شاركتنا في الغره والتحجيم بالوضوء لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أ م ت ه من غيرهم فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أ م ت ه ب أ ث ا ر الوضوء دل ذلك على أ ن ا ل أ م ة تميزت بهذا قال كلام ه ام ي ز ل شيخ ا ل إ س ل ا م قال واما ما راى ابن ماجه أ ن جبريل عدم النبي صلى الله عليه وسلم ا ل و ض و ء وفي متنج أ ح م د ذاد ة هذا وضوءي ووضوء ا ل أ ن ب ي ا ء قبلي قال فضعيف لا يحتج بي انتهى كلام شيخ الاسلام وقيل ا ليس الوضوء كله خاصا بهذه ا ل أ م و هو ا ل ط و ا ب يعني هذا هو ا ق و ل ا ر ا ج ح وانتبه ليس الوضوء كله خاصه بهذه ا ل أ م ه يعني لم تنفرد أ م ه النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء و إ ن مخصوصه الامه بالاجر و ل و ا والثواب المترتب على فعل الوضوء هو أ ن ه م ياتون يوم ا ل ق ي ا م ة غرا محجلين من اثار الوضوء هذا أ ج ر رتبه الله عز وجل على من ت و ا ض ع من تلك ا ل أ م ه النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعثون يوم ا ل ق ي ا م ة ا و ض محجلين ونحن نقول ا ل أ م ة لن تنفرد عن غيرها من ا ل أ م م بالوضوء و إ ن م ا ا ل أ م م السابقه كان الوضوء فيها والذي خ ص ت به أ م ة هو ا ل أ ج ر والثواب المترتب على فعل الوضوء وهو أ ن ه م يبعثون يوم ا ل ق ي ا م ة ا و ض محجلين أ ي أ ن ا ل أ م م قبلنا كانت م ت و ض ا ونحن نتوضا ولكننا تميزنا عنهم أ ن ن ا ن أ ت ي يوم القيامه عذرا محجلين ّ ما الدليل على أ ن ن ا لن نتميز عن ا ل ا م ة بالوضوء و أ ن ا ل أ م م قبلنا كانت تتوضا نقول أ د ل منه في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث جابر بن عبد الله رضي الله ع ن د م ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي هذه ا ل أ ش ي ا ء الخمس التي سيبكوها النبي صلى الله عليه وسلم انفرد بها عن عن ب ق ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء وتبعا لم تتبعن ا م م قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ماذا الحديث جعلت ل ه ا ا ل أ ر ض مسجدا وطهور يعني التيمم أ ي أ ن الله سبحانه وتعالى ميز النبي صلى الله عليه وسلم على أ ن جعل الارض له تصلح للتيمم فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه تميز عن ا ل أ ن ب ي ا ء قبله وعن ا ل أ م م قبله بالتيمم التيمم هذا بدل ماذا بدل الوضوء ف إ ذ ا انفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم فهذا دليل على أ ن ه لم ينفرد بالوضوء يقول أ ع ط ي ت خمسا لم يعطهن احد قبلي فذكر التيمم التيمم م بدل عن الوضوء وقد تميز النبي عن الامم وعن ا ل أ ن ب ي ا ء قبله بالتيمم دل ذلك على أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء قبله شاركوه في, في الوضوء أ ي ض ا في صحيح البخاري ان س ا ر ة رضي الله عنها زوج ة الخليل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام لما أ ر ا د ه ا الملك بسوء ماذا صنعته توضا و ص ل ت وهذا د ل على أ ن أ ن ه كان في زمن ساره وضوء أ ي ض ا في ق ص ة جريج لما نسبوا اليه و ل د ا الزنا ومشهوره ماذا صنع جريج لما أ ت و ا بالولد وقالوا انت أ ب و ه وكانت ا م ر أ ة بغيله قد مكنت راعي ا غ ن م من نفسها فولدت هذا الولد ف ج ا ء و ا إ ل ى جريج فنسب إ ل ي ه الولد فقال لهم فدعوني فتوضا وصلى ثم كلم الغلام وقال من أ ب و ك فرد عليه ا ل و ل د هذا دل على ماذا على أ ن الوضوء كانت ل أ م م ي قبلنا. ولذلك الرابع أ ن ا ل أ م ة لم تتميز عن الام ة قبلها بالوضوء يعني أ ن الوضوء ليس خاصا لهذه ا ل أ م ة و إ ن م ا الذي اختصت به ا ل أ م ة ماذا ا ل أ ج ر والثواب على الوضوء فمن كان يتوضا في أ م ة قبلنا نتميز عنه اجل يوم ا ل ق ي ا م ة بماذا أن أ ن ن ا نحجي غ ر و ا محجلين ولهذا الذي ت م ي ز ف ي ه ا ل أ م ة والذي ا ص ص ت به ا ل أ م ة عن سائر ا ل أ م م هما ا ل غ ر و ة والتحجيل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة لما قالوا يا رسول الله فهل ت ع ر ف ن يوم ا ل ق ي ا م ة قالت نعم لكم فيما يعني لكم ع ل ا م ة ليست ل أ ح د من الامم قبلكم تردون علينا غرا محجلين يقول لكم ع ل ا م ة لكم ع ل ا م ة م م ي ّ ة أ ن ك م ت ك ت و ن غرا محجلين فبين أ ن هذه ا ل ع ل ا م ة تميزت ا ل أ م ة بها ولذلك الصواب أ ن الوضوء ليس خاصا بهذه ا ل أ م ة و إ ن م ا اختصت ا ل أ م ة بماذا ب ا ل غ ر ة والتحجيل المبحث ا ر ا ب ع في تلك ا ل م ق د م ة فضائل الوضوء فضائل الوضوء أ و ل ف ض ي ل ة من فضائل الوضوء أ ن ه شطر ا ل إ ي م ا ن أ نطق ه ش الإيمان. الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم في حديث ابي ملك ا ل أ ش ع ر ي قال الطهور شطر, الطهور شطر الايمان ومن فضائله أ ي ض ا أ ن ه يكفر صغائر الذنوب إذا فعلا ل ع ب د ذنب و ك ل ن ا ن ف ع ل ا ل ذ ن و ب و ن س أ ل الله أ ن ي س و ر ن ا إ ذ ا و ق س و ع ن ا ل الله ان يسال ا ل ان يسال ا ل ل ان يسال ل ه س ا ل الله ل ه ا ه ا ل ا ه ان يسال ا ه ان يسال ه ان يسال الله ان ي س ل الله ان يسال ا ل ان ي ا ل ا ل ن ي س ل ا ا ي س ل ا ل ه ا ل ل ه ا ي ل ه ا ي س ل ا ل ه ا يساله ا ي س ا يساله ان يساله ان ي س ه ا يساله ي ا ل ه ا يساله ان ي ا ل ل ه ان ا ل ه ان ي ا ل ه ان ا ل ه ان س ا ل م ان س ا ل م ل ل ان ي س ل ه ان س ل ه ان ي س ه س ل ه ان ي س ل ه ه ان ي س ا ل ه ك ط ي ئ ه نظر إ ل ي ه ا مع آ خ ر قطر الماء إ ذ ا أ ت ى العبد وغسل وجهه فمع آ خ ر قطر الماء تنزل من وجهه تنزل كل ق ط ي ئ ة نظر إ ل ي ه ا تخرج كل ق ط ي ئ ة فعلها بوجهه ف إ ذ ا غسل يديه خرجت كل ق ط ي ئ ة كان بطشتها يداه ف إ ذ ا غسلت رجليه خربت كل خ ط ي ئ ة كان مشتها رجلاه حتى يخرج يعني من الوضوء نقيا لا ذنب عنه وفي لفظ عند مسلم أظفارك حتى تخرج الذنوب من تحت اظفاره ولذلك كما قلت لكم من ا ت ش ع ر الوضوء قام بين يدي مولاه سبحانه وتعالى على أكمل وجه ق اكمل م على أ وجه من فضائله أ ي ض ا أ ن ه سبيل الى ا ل ج ن ة و أ ن ه سبب في مغفره ما تقدم من الذنوب إ ن صلى العبد بعدها بعده ركعتين يعني من ت و ض أ وضوءا صحيحا كما ت و ض أ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين بعد الوضوء غفر الله له ما تقدم من ذنبه ثم هو سبيل له إ ل ى ج ن ة الرحمه سبحانه وتعالى في الصحيحين من حديث عثمان بن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمه الوضوء قال من ت و ض أ نحو الوضوء هذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه غفر الله له ما تقدم من ذنب كل ذنب فعله العبد إ ن ت و ض أ وضوءا صحيحا كما ت و ض أ النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن الله سبحانه وتعالى ب ع د أن ينتهي العبد من الوضوء قد غفر الله له ما تقدم من ذنب كل ذنب فعله ي ا ل غ ا ئ ر كل ذنب فعله يغفره الله سبحانه وتعالى وما كان عطاء ربك م ح ظ و ر سبحانه وتعالى في الصحيحين أ ي ض ا من ا ل حديث ابن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ل ب ل ا ل يا بلاد نبئني ب أ ر ج ع عملي يعني نبئني ب أ ف ض ل عملي عملت فاني سمعت د ف ن عليك بين ي د ي ه ا ل ج ن ة لما دخل النبي ا ل ج ن ة ل ي ل ة الاسراء سمع دفا نعلي بلال قال أ ب و عبد الله البخاري بعدما ذكر الحديث والدب التحريك يعني أ ن ه أمشي في امشي ل ج ن ة س ع بلالا أ م في ا ل ج ن ة قال لبئني ب أ ر ج ى عمل عملته في ا ل إ س ل ا م قال ف إ ن ي سمعت د ف س ا عليك بين يدي في ا ل ج ن ة قال أ ر ج ى ما عملته اني ما توضا في ساعه ليل او نهار حتى قمت فصليت ركعتين او قمت فصليت ما شاء الله لي ان اصلي بلال رضي الله عنه لما كلما كان يتوضا ويصلي بعد الوضوء ما شاء الله له كان ذلك سبيلا له ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفا عليه في الجنه وايضا من ف ض ا ئ الوضوء أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ب آ ث ا ر ه امته ولذلك من لا يصلي لا يعرفه النبي يوم ا ل ق ي ا م وهذا من الخذلان بل يرده النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل وسلم قوم وإن لاحقون من حديث أبي الله عنه أن النبي النقابة المؤمنين إن مسلم السلام أبي أتى الله فرجل الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم دار قوم وإن إن شاء الله دار شاء هريرة عفيد في صحيح حديث بكم لا ودت ان اضر اينا اخواننا فقالوا يا رسول الله أ و ل ا ت ن ا إ خ و ا ن ك فقال أ ن ت م أ ص ح ا ب و إ خ و ا ن ي أ و إ خ و ا ن ن ا ا ل ذ ي ن لم يأتوا ب ع د يعني أ ت و ن و ا ع ل الارض فقالوا يا رسول الله فكيف ت ع ل ت م ان ي أ ت ي بعدم ا م ت ك فقال النبي صلى الله عليه و سلم أرأيتك لو أ ن رجلا له خيل غ ر محجله بين ظهرا خيل ظ ه من ظهر الا يعرف خيل يعني أ ر أ ي ت لو أ ن رجلا له خيل هذه الخيل في جبهتها نور وفي أ ق د ا م ه ا نور إ ذ ا وضعت هذه الخيل بين خيل سوداء لا ع ل ا م ة فيها الا يعرف صاحب الخيل قيل قالوا بلى يا رسول الله اعرفهم قال فكذلك ي أ ت و ن علي غرا ل محجلين يعني تاتي ا ل أ م ة في ج ب ا ه ه م النور وفي أ ق د ا م ه م النور فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال و أ ن ا ص ر ف ه م على ا ل ح و ل قال و إ ن ه ليزاد أ ن ا س من أ م ت ي عن ا ل ح و ل ج م ا ع ة من ا ل أ م ة ي أ ت و ن ليشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم يردهم النبي صلى الله عليه وسلم أ و يردون عن الحوض النبي يقول هلم يعني ت ع ا ل و لتشربوا من حوضك فترغبوا ملائكه يقولون هؤلاء لا يشربوا يردونهم فالنبي يقول اصيحابي ص ي ح ا ب ي و أ ص ح ا ب ي ا ص ح ا ب يعني هؤلاء من امتي فيقال له صلى الله عليه وسلم إ ن ك لا تدري ما احدثوا بعدك انهم ب د ل و ا وغيروا اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا لم ي ق ل و ا فرقوا في ا ل ص ل ا ة فرقوا في ا ل س ن ة ابتدعوا في دين الله عز وجل لما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا يقول يقول سحقا سحقا بعدا بعدا ونسال الله العافيه فهذه من فضائل الوضوء وهذه الفضائل ينبغي على العبد بعدما يسمع تلك الفضائل أ ن يستنكر همته ل أ ن يكون ط ي ل ة يومه متوضئا ما استطاع ا ل ذلك الكبير لاسيما قد صح قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على وضوءه إ ل ا مؤمن الرجل الذي يحافظ على وضوءه إ ن استطاع من غير ع ل ة ف إ ن ذلك ع ل ا م ة إ ي م ا ن ق ا ولا يحافظ على وضوءه إلا, الا مؤمن بقي بحث لنا وهو هل ا ل ن ي ة شرط في ص ح ة الوضوء ولا ليست شرطا يعني هل مش على كل من أ ر ا د الوضوء أ ن ينوي الوضوء أ م يكفيه أ ن يفصل أ ع ض ا ء ا نقول أ و ل ا ما هو الشرط الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم, عدم العدم الوضوء ع د م ا ل شرط ل ص ح ة ا ل ص ل ا ة طيب ما في ا ل وضوء تصح الصلاه ة ما تصح الصلاة تصوح فنقول الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم لما عظم الوضوء عظمت طلع. فهل اذا عدمت النيه عدم الوضوء ولا الوضوء صحيح نقول ما هي النيه اولا النيه هي قصد فعل الشيء فمن عزم على فعل شيء فقد نواه والنيه هذا والعزم هذا اين محله محله القلب فكل من عزم على فعل شيء فهو ناوي والوضوء عباده رتب الله عز وجل عليها الثواب وقد قال سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين يعني مريدين بذلك و ج ه ه يعني هياوا انفسهم ن و ى ماذا العباده فالمؤمن يتوضا فيغسل تلك ا ل أ ع ض ا ء التي أ م ر الله عز وجل ب ر س ل ه ا ل أ ن الله أ م ر ه بذلك فيفعل ذلك امتثالا رجاء ثواب الله عز وجل فيفعل هذا ل أ ن الله عز وجل وعده إ ن فعل ما أ م ر ه به أ ع ط ا ه الصواب الذي ذكرته لكم فهذه ا ل أ ع ض ا ء التي تغسل هذه ا ل أ ع ض ا ء يفعلها ا ل إ ن س ا ن تعبدا هذا كلنا هو استعمال ماء طهوره على أ ع ض ا ء م خ ص و ص ة ب ص ف ة م ع ي ن ة وردت بالشرع على سبيل التعبد هذا هو المبشر على سبيل التعبد فهل يلزم ا ل ن ي ة لها ولا ما يلزم نقول كما قلنا ا ل ن ي ة شرط في ص ح ة الوضوء لماذا هذه ا ل أ ع ض ا ء أ م ر الله برسلها ل ي ق ت ر الموت المتوفيق من الممكن أ ن يغسل الانسان أ ع ض ا ء ضوئه تباردا و ن ظ ا ف ت ه أ ح ي ا ن ا ً ي أ ت ي بعض الناس في ا ل جو الحار فيغسل وجه و ي ر س ل يدي ويغسل و ي م س ح ب ر أ س ه ثم يغسل رجلي ه وقد ي ي د على ذلك هذه ا ل أ ش ي ا ء أ ع ض ا ء ضوئه لن ت أ ع ض ا ى ولكن و هذا الرجل غسل تلك ا ل أ ع ض ا ء تعبدا و ا غسلها من باب الحرم ب ن باب التبارض من باب التبور فهل يصح أ ن ي ط ل ي بهذا الفعل ا لا يصح لماذا ل أ ن ه ما نوى م الوضوء نوى ا ما نوى التعبد مع أ ن ه غسل أ ع ض ا ء الوضوء إ ل ا أ ن ه لم يصب م ت و ا ض ع ا لماذا ل أ ن ه ما نوى الوضوء كرجل عليه جمابه رجل عليه جنان فجاء الى نهر وغمس نفسه فيه ثم خرج و ل م ا ء قد عم جسده ولا ما يعم الماء جسده يعني لو ان رجلا غ م س نفسه في الماء ثم خرج هل الجسد يعم بالماء ولا لا ولا ممكن في حته في مد ل ح رجل اتى الى واحد من اهل العلم وقال عنده وسواس في الوضوء عنده ي ه و س و ا و ينفض الماء على أ ع ض ا ء الوضوء ثم يهيئ له ا ل ش ب ط ا ن انه ما توضا فسال عالما وقال عندي وسواس في الوضوء قال فتغسل جيدا ولا ي غ ص ل فقال حتى أ ن ي أ غ يعني أ غ م ق نفسي في الماء يعني ي ح ق ط في ماء في نهر في بحر و أ خ ر ج و أ ن ا أ ظ ن أ ن ه لم يصب الماء جسده فقال من ظن انه لم يصب الماء جسده بعدما غمس في الماء فلا صرف ع ل لماذا الانصار مجنون يعني لو أ ن رجلا سقط في الماء وظن أ ن ه أ ن جسده ما بتل ابتل م ا يعني ما بالماء هل هذا عقل سليم لا عقل ليس سليم وهذا الشيء ب ا ل ش يذكر ء ي فهذا الرجل غمس نفسه في الماء الجسد ا ب ت ل ولا لا؟ تلجا في ك م حد ما يقول لا ج س د م ب ت ل بالماء فهذا الرجل عليه جنابه وغمس نفسه في في النهر فالماء عم جسده هذا الرجل إ ن م ا رفع الجنابه ارتفعت الجنابه و إ ن لم ي ن و رفع الجنابه لم ترتفع الجناب مع أ ن ا ل ف ع ل و ا س د الفعل أ ن ه أ ن الماء عم الجسد لكن ا ل أ و ل نوى رفع الجناب واختلف ينوى رفع الجناب من نوى رفع الجناب ارتفعت جنابته ومن لم ينوى رفع الجناب لم ترتفع جنابه بخلاف ازاله النجسات بخلاف إ ز ا ل ة النجسات هل إ ز ا ل ة النجسات يشترط رائع ا ل ن ي ة لا, لا يشترط مثلا رجل على ثوبه نجاه فسقط في ماء او نزل م ط ر فرفع تلك النجاه هل يحكم على ثوبه بالطهاره او ك ا يحكم يحكم عليه ب ا ل ط ه ا ر ة فهل نوى هذا الرجل ان يرفع بالنجاه لا لم ينم مع انه لم ينم ومع ذلك قلنا ب ط ه ا ر ة ثوبه مع أنه لم ينمي لماذا ينمي ل لان ا ل ن ي ة ليست شرطا فيه إ ز ا ل ة النجسات ا ولذلك أ خ ط ا من أ ل ح ق الوضوء ب إ ز ا ل ة النجسات ا قال المراد من إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة التطهير والمراد من الوضوء التطهير نقول هذا ا ي ا ص ح ي ح لماذا ل أ ن الوضوء عباده أ م ر الله بها تعبدا و إ ز ا ل ة النجسات ا ليست, ليست كذلك يدل فعل هذا أ ن إ ز ا ل ة النجاسات تصح من أ ي أ ح د مثلا لو أ ص ا ب ثوبي نجاسه فجئت أ ن ت و زلت تلك النجاسه هل ارتفعت او لم ترتفع ارتفعت هل أ ن ا الذي زلتها لا من الذي زالها غيري ولو كانت ا ل ن ي ة شرطا ً في إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ا ت ل م صحت من غ ي ر ه ل أ ن ه لا ينوي أ ح د عن أ ح د بخلاف ا ل ر ض و ء هل يصح أ ن يتوضا أ ح د عن أ ح د لا لا يصح ولذلك هذا الفرق بين ا ل ر ض و ء و إ ز ا ل ة النبسات ولذلك ينبغي ع ا ل م يتوضا ل و ض و ء أ ن ينوي ا س ت ع ب د لله عز وجل فتبقى مسالحه هل يجوز له أ ن يتلفظ ب ا ل ن ي ة يعني هل يجوز, يجوز للرجل أ ن يقول نويت الوضوء لا لا يجوز لماذا لعده امر ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن ا ل ن ي ة محلها القلب ولا تعلق ل ل ث ا ن ب ا ل ن ي ة ف ا ل ن ي ة محلها القلب و ك ل ا ل ن ي ة هي عزمك على فعل الشيء ولذلك من أ ر ا د أ ن ي أ ك ل عزم على أ ن ي أ ك ل فهل قبل أ ن ي أ ك ل ي ق و ل ن وريث ان اكل لا. لو قالها أ ح د وسمعه الناس لسهم عقله ولذلك لا ي ت ر ف ظ بنيته لماذا ل أ ن ه عزم على ان يقل هذا هو ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن ا ل ن ي ة محلها القلب ولا تعلق ل ل س ا ن به الثالث أ ن ه لم يرد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بنيته ب أ ي ع ب ا د ة أ ب د ا لا في وضوء ولا في صلاه ولا في حجر ولا في、صلات. وكذا لم يرد عن ص ح ب ت ه الكرام وقولنا ولو كان خيرا لسبقونا إليك اليه ب و ن إ ل ا ل أ م ر الثالث أ ن ا ل م ت ل ث ظ بنيته كرجل أ ر ا د أ ن يخبر ربه بشيء خفي عنه وهذا م ن ز م عنه ربنا سبحانه وتعالى ل أ ن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ا ل س ر ط واخفى من ا ل س ر ط ف نيتك هذه اين هي في قلبك اليس الله عز وجل مطلع على قلبك بلى مطلع فلماذا تخبئ ربك بنيتك هذا في سوء ادب مع الله س و ت ا ل ى ولذلك لا يخص ابدا ان ياتي انسان يكون نويت الوضوء او يكون نويت الصلاه او يكون نويت كذا حتى قال شاكر اسامه بن تيميه فاذا اراد الانسان الصلاه جاءه الشيطان بعشر ب د ع يقول ولم يكن اصلي ص ل ا ة الظهر حاضرا امامك أ و م أ م و م ك في مسجد كذا خلف ا ل إ م ا م الفلاني لماذا يعني لماذا تشق على نفسك الله سبحانه وتعالى يعرف ما في قلبك ولذلك إ ن ق ا ل العبد فكيف أ ن ي نقول طالما هممت أ ن تتوضا هذه ي ز ي ا ل آ ن إ ذ ا سمعت المؤذن يؤذن ل ل ص ل ا ة فقمت تتوضا هذه نيتك أ ن ت ما ك ن ت للوضوء إ ل ا لغرض الوضوء يعني ما كنت تتوضا من باب النظافه او من باب ا ل ت ب ر د لا أ ن ت قمت إ ل ى ا ل ص ل ا ة من باب ا ل ت ل ب ي ة من باب ا ل ع ب ا د ولذلك من قعد للوضوء فقد نوى الوضوء ومن قام ل ل ص ل ا ة فقد نوى الصلاه بل كما يقول القيم نقرا عن شيخه ابن تيميه وغيره من أ ه ل العلم بل لا تكاد ترى عاقلا يفعل عباده ونحوها إ ل ا ب ن ي ولذلك هذا المبحث باب الوضوء اول باب يشترط فيه النيه وما ي أ ت ي بعد ذلك يلزمه نيه ما نظم الابواب لا يلزم فيه النيه يعني لا يلزمك أ ن تنوي أ ن يكون الماء طهورا هذا لا يلزمك ولا يلزمك أ ن تنوي أ ن يكون ا ل إ ن ا ء طاهرا ولا يلزمك في إ ز ا ل ة النجسات شيئا هذا لا يلزمك ولكن من أ و ل هذا الباب يلزمك فيلزمك أ ن تنوي الوضوء ان تنوي بوضوء التعبد لله سبحانه وتعالى وتستشعر تلك المعاني التي بيناها لكم و إ ذ ا دخلت في ا ل ص ل ا ة نويت ا ل ص ل ا ة بهذا القلب الذي ذكرناه ولذلك هذه الابواب وما ي أ ت ي بعدها أ و ل باب ي ش ت ر ق فيه الوضوء هو باب الوضوء وهذا مدخل لنا إ ل ى حديث أ ب ي هريره رضي الله عنه وهو أ و ل حديث ذكره الحاقد في باب الوضوء قال أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ا ش ط على أ م ت ي لامرتهم بالسواك عند كل أ و مع كل وضوء إ ن شاء الله عز وجل في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة أ ب ح ا ث ا لعلها م س ت م ر نوه عنها السواك هل يشتاق باليمن أ م باليسرى وما هو السواك هل ي ش ت ر ق فيه العود, العود؟ ام ي ر ج د أ ن ي س ت ا ك ل ا ل س ا ن ب أ س ب و ع ه كل ذلك ياتي معا إ ن شاء الله في ا ل م ر ة القادمه اقول ق و ل هذا واستغفر الله لي ولكم